قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاةٍ وَرَشِعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَّهُمْ وَرِضُونَ وَالَّذِينَ لِلزَّكَاةِ I don't know. بارك الله احسن خلق وإناه في <تصفيق> الأرض وإنا على عذاب من قادرون فأنشقنا in mm our -hmm. mm -hmm. show سَنَنَا <تصفيق> مِنْ